ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وَمَا ق تَ لديهِم إذ يَغْتَصمون